مصير وذنب أرتدي ثوب الحرج كيف أدعو الله عجل لوليك الفراج فأنا من أساء نظرا للسماء كيف أدعو الله عجل لوليك الفرق بلاحة يحاربت جباري السماء بالمعاصي برحمتي جازيني رب المرحمة كل شيء حاصي شلو نصيحي العجل يا بن فاطمة رأسي ناصي سيف خائف لوني صب محك ما يتم قصاصي قلبه ما ولا يرحم عطفه قبل الغضه هو في كل زمان للوراء أم وأب وأنا في رجاء نظراً <تصفيق> للسماء كيف أدعو الله عجل لوليك الفرق <تصفيق> <ناس> ناوي أترك الخطيئة بدنيتي هذا عهدي واعتذار اكتبه أريد بدمعتي فاقدي إقبالي ما مي وعد أعلم جابتني وفي وحدي ومن يشوف أعمال سيء بصفحتي حزني يبدي لا أرى مولانا كريما صبراً كالمنتظر وأنا عبد لئيم كيف ذنبي اختفى إنني في بكاء نظراً للسماء كيف أدعو طهراتي بوليك الفرق سمعتي على أحسين زادي الأحملة للنهاية وادري توفق ليحشك كربلة للهداية أحسين حباب القلب ما بدله هو غاية لسان حال هو بالفلاح حجبهاي شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروه عطشي والقوم عمد لظلوعي كسروه وبنزف في الدماء نظرا لسماء كيف آده الله